هذه الابيات من كلمات الشاعر احمد المدعج ومن أداء عبد العزيز المهنا تمت العمليات الصوتية في استوديو المعتصم الرقمي يصيبت كلا بيدين عنوان افراح نادينا دم الفرح ما رفتاهين مجد صار بيدينا مجد صار بيدينا الفرح لاجلكم طاربين الكل يسمع غانينا احلى لعبهم مهاريين بنجازهم عيد ماضينا في لعبهم annisa walayn ya weil men hu ibarina jinan sharik la aynazain alli bifawza hi صار يدينا ما يعرف اصبر ولا بعد حقق طموحا ومانينا أحلامنا نشوف هذا الحين وقع نعيشه براضينا أفراحنا جابة المبطين الكل جانا يهنينا يا مرحبا بازعيم أهلي الموج الازرق بادينا الموج الازرق بادينا يسعدك كل عنوان افراحنا دينه دم الفرح ما عرفته لين مجد صار بيدينا المجد صار بيدنا يزل في فراح تراها سنين محقق المجد ندينا الدعم جانا من الغانين بما لهم مرخصوا فينا بما لهم فينا